119. فلا تزكوا أنفسكم 110. هو أعلم بمن اتقى 111. أفرأيت الذي تولى 112. وأعطى قليلا وأهدا 113. أعنده علم الغيب فهو يرى 114. أم لم ينبأ بما في صحف موسى.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 111. وأن عليه النشأة وَأَنَّهُ 112. وأنه هو أغنى وأقنى 113. وأنه هو رب الشعرى 114. وأنه أهلك عادن الأولى 115. وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم ظلموا وطغوا والمؤتثك تهوى فغشى ما غشى بابي اي آلاء ربك تتمرا هذا نذير من النذر الاولى اذفت الاذفه 112. ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون 114. وتضحكون ولا تبكون 115. وأنتم سامدون 116. فاسجدوا لله واعبدوا 117. بسم الله الرحمن الرحيم يكتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقد ورقد جا 117. ومن الأنباء ما فيه مزدجر 118. حكمة بالغة فما تغن النذر 119. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر 117. خش عن أبصارهم مِنَ من الأجداث كأنهم جراد منتشت 118. مهطعين إلى الذاع يقول الكافرون هذا يوم